الواحد عمين عندنا موضوع دراسي بعنوان الشخصية السوية لو الواحد شخصيته فيها اتربات واضحة او شخصية غير السوية عادة تدينه كمان بيبقى فيه نواحي تطرف. كل ما كانت الشخصية سوية كل ما كانت التدين مريح وبصراحة هذا بيثيء أحيانا في دو الخدمة يعني يبقى واحد متدين قوي وبيخدم لكن فيه عيب واضح في شخصيته بيبعب اللي حواليه بالرغم ان هو صلوات تمام انجيل تمام تناول تمام حفظه، اجتهاده، فيه عيب واضح في شخصيته مش عارف يزبط فبنقول إن موضوع الشخصية من الأساسات عشان نبدي أساس سليم لتباين سليم لازم تكون الشخصية نفسها سليم الحياة مفيش في علم الناس حدث مع شخصية Perfect الشخصية الوحيدة Perfect في التاريخ هي ربنا يسويه المكتب نحدث مقدر نقول 100% يعني طبيعي لأن الكمال هنا حاجة خاصة بالمسيح له المجد. إنما على الأقل في رينج من من النورمال يعني وفي حاجات كثيرة بقى إيه برّر رينج ده فاحنا عاوزين ندخل في مفهوم الشخصية السوية ونراجع نفسين عليه كل واحد يسمع يراجع نفسه لأنه أنا أول واحد لما حضرت الموضوع ده حسيت أنه لحظة بعد حاجات كثيرة عاوزوا تتضبط ده أماني و ومعرفتش اقول ايه ولا ايه من كتر ما جوانب الشخصية جوانب متعددة جدا ومارجبتش اخدها باسلوب علمي صورش كتب بقى الشخصية تقول لك ايه الشخصية هي البرسونا البرسونا ده كان القناع اللي كان يلبسه الممثل ودع المسرح فطلعت منها البرسوناليتي يعني معنى كده شخصيتك هي ما يراه الناس عليك فيك قلت بقى كلام علمي قاعدين نقول فيه بقى مهاشين سنة ما في العيال والعمل حاجة خلينا نقول كلام عملي لانه ايه يعني ما تفهموا التعريف وتفضل الشخصية زي ما هي خلينا نتكلم عن جوانب في الشخصية لو تظبطت يبقى قربنا من كلمة الشخصية سوي. بس يا ريت اللي بيسمع ما يخدهاش بشكل دراسي نظري يلقط في الحتة الميجور اللي عنده تقول ايوه انا حتة وضوح الهدف دي مقصاني عشان كده في عيوب في شخصيتي أنا حتة الأولويات مش متضبطة عندي عشان كده شخصيتي مش, مش, مش سوي أنا حتى الانفعالات متطرفة عندي هتلاقوا بقى حاجات كتير وضوح الهدف معرفة الذات التوازن الأولويات الاحتياجات الدوافع التأثر النمو التطور الانفعالات الحياة كل جنز من دول ممكن ياخد مؤتمر مش محاضر اننا احنا هنعدي عليهم لان كل دول لهم تأثير على شخصيتك كل كلمة من الكلمات دي لها تأثير على شخصيتك لو الحاجات دي متوازنة متضبطة هتلاقي شخصيتك سوية ناخد اولا وضوح الهدف اول شيء تميز الشخصية السوية انه قدامه هدف واضح وبالتالي كل واحد عايش مش شايف هذا صالح شخصيته مش سوي لازم هتلاقي حاجات كده بتعبير الشباب ضربة كده يعني متطرف اكسنترق في حاجات كده مش مش متظبطه ليه هو مش بتعبير مساعات نقولك هو مش عارف عاوز اين هو مش عارف عاوز اين وضوح الهدف جزء اساسي من تكوين الشخصية النتجة التويل وكل ما كانش الهدف واضح وسليم أو هدف رأي كل ما كانت الشخصية قوية ومؤثرة وكل ما كان الهدف غير واضح أو غير سليم ساعتها هذا غير سليم مقديم بل كل ما كانت الشخصية متطرفة يعني تلاقي واحد عاصب جدا ومستعجل جدا وما بينامش الليل وفيه حقت غلط كتير في شخصيته كده ليه هدفه يعمل فلوس هدفه فعلا واضح جدا انه مش سليم كل دقة قلب عاوز يعمل فيها ايش مسيطر على تفكيره جدا هو واضحة هو عايش يعمل فلوس. الوث عشان هدف اي كلام هدف مش سليم شخصيته مطعبة جدا لو لا دوا عارفين يتعاملوا معاه ولا امراته ولا اخواته ولا اصحابه حد شطيقه ليه؟ في الهدف مع انه واضح مش سليم لما نقول هدف واضح نقول في هدف كبير دايما وفي أهداف أصغر. أغلب الناس غير المؤمنين أو غير المسيحين أو غير المتدينين الهدف الكبير ضايع. يعني لو سألت أي شاب انت عايش ليه؟ يسخشوا وبعدين يقول لك عشان أجوز طالع، دوزت، بعدين أجيب عيال، بعدين أجيب عيال. طب أبغى أكبر الأيال أكبرت العيال أجوز العيال جوزت العيال. العيال وبعدين العيال جابوا عيال ضيق كويس وبعدين يعني تلاقيته منك يعني وأنت بتكلمه كده يحس أه صحيح وأنا عايش ليه بس أنا كل الناس بتعمل كده فكل اللي في المرحلة بتاعتي شغلهم قولة الجواز أنا مشغول بالجواز طيب هو ده اللي أنت عاوزه عاوزه قوي مش حا... يعني مش عاوزه قوي خلي ذلك يبقى في اهداف عند كل الناس مرحلية صغيرة انما اغلب الناس ضايع منها الهدف الكبير ليه دي فلسفة بقى في علم النفس الفلسفة يقول لك لأن الحياة صغيرة ومبطورة في اللحظة بالموت أحدش قادر يحط هدف كبير الا اللي باصص لحياة ما بعد الموت هو ذا الذي الهدف للناس بالواضح يعني اللي حاطت اهدافه على اليومين بتاع الدنيا دائما اهداف قليلة ليه لأنها في لحظها طوعة هيعمل قرش وهيسيبه هو عارف كده المغفر هيربي العيال ويسيبهم هو عارف كده وارده هيكبر وهيعجز زي غيره هو عارف بس هو هيعمل قرش كده لما كل الناس مشه في السيد كبير يبقى اولا الهدف الكبير يبقى كل كلما كان الواحد فينا حكاية السامة دي واضحة قدام عينه عاوز يروح السنة سعلا حياة بدية بقى كلما كانت شخصيته سوية أنا مش بتكلم حتى في روحياته بس يعني واحد زي يقول الرسول تحس شخصية سوية جدا يعرف انت يشد وانت يرخي يطبطب وحنين وجامد وقوي وما بيخافش يا أخوة كل استفادة تجمعت في الرجل ازاي هو أسافا الهدف راضح جدا very clear عايش ليه يقول لس هروح السنة أو تاني أدخل الناس كلها ساق. هدف كبير واضح اللي علمه له المسيح طلبه أولم ها ملكوت الله وبره في كلمتين هنا بقى. كلمتين ليه؟ لأنه كونك تطلب الملكوت ملكوت الله يعني السماء يعني أنت عايش عاوز تروح السماء إنما بره يعني إيه؟ يعني تجيب السماء نهارك. وتعيش الحياة السماوية دلوقتي فاهمين الفكرة؟ يعني انت عاوز روح السما وعايز من دلوقتي تعيش السما السماء عبارة عن إيه؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس في السماء في مين العبرة ويوحنة والتدفين والشهداء والأبرار والتسبيحة والمحبة وال... فانت عاوز تتعيشها من دلوقتي هو اللي بيقوله لك ربنا يسوع عايز دلوقتي الملكوت عشان تدخل الملكوت يبقى انت عايز لهدف كبير اسمه أروش السماء وعيش السماء وده اللي بيخلينا كل مرة فأبانا الذي بيقول ايه هه ليأتي ملكوتك ليأتي يعني دلوقتي خليه من دلوقتي او خليه بعدين وماله بس أنا عاوز أبوقه دلوقتي هملكوت الله داخلكم وعاوز أروح له في الآخر كمان ده هدف كبير طب انا شاد يجوز اتجوز او ماشو ده يبقى اهداف بقى صغيرة انه تيجي بعد الهدف الكبير جوه الهدف الكبير يبقى مع الاهداف الكبيرة في اهداف اصغر والاهداف الاصغر ممكن بقى تبقى تارجتس عارفين انا اتعلمتش في المانجمنت كده على قد الكلمتين اللي قالوه لي في حاجه اسمها اوبجكتيف هدف كبير كده في حاجة اسمها تارجت اهداف اصغر مش كده في اهداف محددة بقى اصغر شويه يعني ايه يعني السنه دي نشكري الشهري ده نفسك فيه الخدمة دي عاوز منها ايه في الدراسة عاوز توصل لأيه في الشغلانة دي نفسك تعمل ايه في العلاقة دي عاوز توصل لأيه حاجات بقى أهداف بس أهداف جزئية صغيرة مرتبطة إما بمرحلة أو ظروف منها أهداف روحية خلي بالك اللي هدفه كبير السماء أول أهداف تشغله أهداف روحية يعني ايه يعني ايه أهداف روحية يعني عاوز يصلي حلو شغلان حتة دي لما لي سؤال عاوز أحس بالصلاة أنا بفرح ليه ابني ده أو ابنتي ده مزغول بهدف شلو مش محتاج في انه يصلي قرر هو عاوز يتقن فن الصلاة هدف صدر هدف روحي ضمن الهدف الكبير جوه الهدف الكبير براضو عليك مركز في واحد تاني مش على ذلك يصلي ولا ما يصليش خالص واحد عاوز يتقن سن الكتاب الكلام للإنجيل ذا الهوى اللي بنتنفسه واحد نفسه يوصل للإحساس دا ان كل آية تجيله نفس في الدنيا بتعيش يوم سعيد مع ربنا عاوز يوصل لدي هدف عاوز الإنجيل بالنسبة له لما تسمع ابونا تدروا سعوه بيكلم عن الإنجيل تحس الحاجة الإنجيل اللي معاه غير الإنجيل اللي معانا ايه الراجل ده يعني لو سابوه 35 ساعة مع الإنجيل ما ما يحسش الموضعان ولا النعثان ولا يحاكم لأنه لأ حاكم الكنز هو ده المثل اللي قال المسيح لقى الحقل اللي جواهه كنز باع كل شيء واشترى الحقل كله عشان يقعد لأ ايه يعد في الكنز ويقلب في الكنز ويتخرج على الكنز لقى ايه طب احنا هنوصل للكلام ده انت ده يبهدر عاوز تتمتع بالإنجيل هدر يبقى فيه اهداف روحية جزئية والهدف الكبير ايه ملكوت اروح السماء وعيش السماء دلوقتي عايش السماء وفي الاخر اروح السماء في اهداف زي الفضيلة في واحد يحط مثلا المحبة هدف يقول انا قلبي دايئ انا لو حد بز يد علي تبقيني جبت اخي مهما قلت من وصايا وآياتنا نحفظ انما يصعب علي يصعب علي اقلبي دايئ بشير ما بنسعش ومش بعيدة تزحلق في كلمة إدانة ولا طب أنا مش ده المطلوب اللي بيكلم عنه المسيح حاجات تاني خالص أحسنوا إلى مضغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ما حبوا أعداءكم ده مستوى تاني خالص غير اللي أنا فيه خالص طب ما جالكش في روحي إنه نوسق قلبك يبقى واسع أوش ولو الناس أطعتك حتب تحبهم هذا هذا تبص للإستفانوس تقول إمتى هو زي الرجل ده بيرجموه ردم بمنتهى الوحشية وهو بيصليلهم جدا عليهم بيصليلهم مش عاوز ربنا يفتكر لهم الغلطة دي ما حدش قال له اعمل كده خالص إنما دي تلقائيه هو وصل لهذا المستوى من الحب طيب هذا هدف يبقى عاملك فضيلة هدف روحي تاني إنك تفهم العلم الروحي يعني انت خادم تعرف ايه تاريخ الكنيسة تعرف ايه عقيدة الكنيسة تعرف ايه كنوز الكنيسة طقوس الكنيسة اسرار الكنيسة ده فيه من العلم الروحي اللي يغنيك ويغني الوراك طب ما عندكش هدف بعد ما خدت هدف ماجستير ودكتوراه وبكالوريوسات مش تدخل في المفيد في مشهور اخرى عندك أهداف روحية يبقى في هدف كبير أوي استمع في أهداف جزئية أولا روحية لكن دي ما ينعش أبدا من أنك كإنسان لديك أهداف نفسية أو شخصية يعني يعني إيه يعني مثلا نفسك تبقى أكثر ثقافة ومال حبيب هدف كويس نفسك تبقى علاقاتك أنجح من كده ومال هدف شب نفسك مثلاً تبقى عندك ميزات مثلاً تبقى متميز في شغلك ومال واحد يحب يبقى متميز في شغلك ومال دي كلها هدف شلو طموحات طبيعية بس خلي بالك من تركضها لو دي جات نمرة واحد تبقى شخصتك مش سوي لو انت كل هدفك في الحياة تثبت نفسك في شغلك انت شخصية متطرفة مش سوي لأنك دفت على الملكوت ودست على القانون الروحي ودست على الخطيلة ودست على الحاجات الأهم ودخلت بس أنك عاوز تثبت نفسك في شغلك وعارف بعد ما تطلع معاش هتتحصر أنك جهدت وحاربت عشان تقول أنا هنا وبعدين ثاني يوم كفر ورق كله أو زير أو يعني خلاص رحت لحالك إيه يعني اللي عملته بعد إيه اللي عملته بعد ما وصلت لكل ده دايما نفكر الكلمة لما كنا في مؤتمر علمي زمان وقعد معه دكتور ولقينا اخناقه دين أساد ذا كبار على مين يبقى سكرتير الجامعية المصرية للأمراض الجلدية كلام فارق يا عزور يا عزور منشطات كمسة بقول لهم هم بيتخلقوا عليها ليه؟ قال لي عشان النعي قلت له اه في الأول قلت له الناعي نعي مين يعني؟ قال لي في الآخر لما حط صورته في الأهرام يتكلم السكرتير الجمعيه المصر بيقولوا بتخانق عشان نعي الله وبتخانق عشان نعي الحقيقه كانت فلسفه درس صحيح هو بيخانق ليه هي عشان النعي كانه سيرجه وغضب بس انما طبيعي انت تحب تنجح اه تثبت نشاطك مش غلط بس تيجي بعد المناكوت لانك انت كل ما يبقى مستشارك في المجتمع اقوى كلما تشهد المسيح أكثر، فيجوز أنك تبقى ناجح ومتميز ومتفوق في مشجدي الوقت العاقل لك بنمرة اثنين أو ثلاثة مش نمرة واحد. أولاً ما تروحش منك؟ اطلبه أولاً. هذا ثاني من الأهداف الطبيعية. النمو الطبيعي طب أنت إنسان محتاج شريك حياة. هل عيب إنك تشتاق تدور؟ لا طبعا مش عيب أبداً. هذا في جدا وطموح طبيعي ومقدس. بس مش قبل الملكوت احكي لكم مره حكايه غريبه شاية. عن واحد كلريكي كان بسيط هو. وبعدين صرحه اتاخر العريس نفسه اتاخر العروسه وصلت على باب الكنيسه العريس نفسه ما جاش قالوا وقع يعني وقع بيضه طبعا قالوا لها ليش تارحين بالعربيه يعني استني لما يشوف اخره فجاي متأخر نص ساعة ايه يا عم قاله من خوفه لان من قطر الزحمة ما لحقش اصلي غروب ونوم دخلت أصلي غروب ونوم طبعا دي حتة يعني زيادة بس هو منبسطته خاص على قانونه الروحي انه حاجة تيجي قبل ربنا فقال له جواز مش جواز انا, أنا ريه قانون اللي عزه وصله اولا ما تتهزش لكن تتجاوز وتعيش تعيش في بيتك وما طبعا دي نعمة من ربنا ربنا عمل كده يبقى عندك اولاد تشوفهم نكشين انتموش طبيعي بس مش اولا ما ياخدش مكان الملكوت ما ياخدش مكان الفضيلة ما ياخدش مكان القانون الروح لا تفرح بقرشين ربنا بعيدهم وتعيش في مستوى أفضل هم لا بس ما تخد... ما تكلش عقلك يبقى كلما كان الهدف واضح كلما كان الشخصية متزبطة لو اللي احنا قلنا ده مقلوب او لو الأهداف الشيك دي كلها تشالك وحطونا أهداف بقى من اللي احنا بنسمع عنها الغنى بس مش هو مجرد الغنى ايه الاكل فينا عايش عشان تاكل هدفه في الحياة رسالتك في الحياه في واحد عايش عشان ياكل هدفك لا مش هدف تيجي تا... ثانيًا ثالثًا من دي الاول يبقى بقدر ما كان الهدف واضح بقدر ما كانت الشخصيه ثويقه هنا ندخل على التارجس بقى وانت بتحط اهداف محددة مؤقتة احنا خدنا فمصر على نظام ايه هنعمل بإذن الله وما فيش حاجة تتعمل يعني ايه يعني ابتدي المشروع تلاقي لا له لمعة ولا في خطة ولا معروف الخطوات ولا اي حاجة هي تقالت حاجة شكلها حلو قوي كده وبعدين كل واحد راح لحاله. فالعلم بيقوله والعلم هنا ماشي أول مع الكتاب ان عشان تقول تارجت يعني هدف لازم يكون تارجت سمارت سمارت يعني ذكي. انما هم خدوا سمارت ذي وفصلوا أصلاً متعفن الحركة. سمارت ذي خمس كلمات. سمارت سبيسيفيك سبيسيفيك يعني لازم تحط تارجت محدد محدد يعني ايه يعني ممكن أن في العبر الروحية تقول تارجت سمارت تقول يا أولاد الاسبوع ده هقولك كيف يطلع تارجت سمارت الاسبوع ده هنتفق نصلي كل يوم ثلاث مزامير انت قلت هدف لولادك محدد لو قلت هنصلي يا أولاد ده مش محدد يعني ايه هنصلي بعد قول هنعمل ايه بالضبط وبعدين مجربة الأم يعني يتقاس يتقاس يعني ايه ثلاثة للعشرة حطي لي شيء اعرف ايه نفسي عليها انا نجحت ولا لا ما نجحتش عملت المطلوب ولا ما عملتوش الايه هتشيبجو يعني ايه يمكن تحقيقه لو انا جيت لعيال صغيرة قلت لهم هنصلي حبايق اللي اسبوع ده الاقبية انا باتحط على نفسي صلي الاقبية وانتو كو خدام صليتوا الاقبية ما تقول ثلاث مزمير لعيال اعداده ولا ثانوي في اليوم اوكي كبداية يمكن تحقيقه مشاخو العشرة بقى اخذين بالكم الار بتاعت ايه بقى ريز مجول ساعات كده ساعات كده يعني ايه يعني واقعي يعني منطقي يعني عملي واخيرا time t بتاعت time limited يعني الاسبوع ده كل يوم يبقى هو بيه نفسه فعارف الولد من دول لما يجي الاسبوع الجيل الفصل وقل لك يا أستاذ أنا عملت الواجه حققت التارجد لماذا؟ صليت كل يوم ثلاث مجانية إنما لو قلت مين صلى يا أولاد؟ هو نفسه مش عارف صلى ولا لا لأنه ممكن يكون صلى خمس دقائق مش جرها صلى وما هذه الحكاية صلى سائبة يبقى حتى في حياتك في الشخصية السوية حط هدف كبير ملكوت في النهاردة تضع اهداف مرحلية او جزئية تتناسب مع الواقع روحيا كمستوى روحي شخصيا وإنجازات وفي نفس الوقت في اهداف محددة انت النهاردة في الجمعة تارجت قدامك انك تخلص خلاص يبقى تارجت السنادي تنجح تارجت السنادي تنجح وتجيب مثلا جايز يبقى عندك تارجت محددة ضمن الكبير الابجكتز الكبير انك تروح تسامة الاخش كده احنا ماشي مع شخصية صوية انما سايبها كده سايبها كده بالبركة شخصيتك مش سوية فيها عيب في عيب كبير ولو خدم العيب بحيدان بطريقة او باخر وكل ده مرجعه انك مش واضح في اهدافك كل دي كانت نقطة واحدة نقطة تانية في الشخصية الصوية نقطة معرفة الذات الشخصية السوية تتميز أنها سهمة نفسها خلي بالكم هنا بقى بنلاقي تطرفين مشهورين أولا في ناس مخشوشة في روحة هذا الكثير أولا و ناس مخشوشة في روحة بالنحة الثانية يعني ما؟ ما عندهاش أدنى ثقة في نفسها هناك ناس عندها كبر نفس وفي ناس عندها صغر نفس إنما الشخصية الزوية إيه؟ عارف نفسه عارف نفسه يعني إيه لشعيفها كبير قوي ولا شعيفها صغير قوي هو فاهم نفسه فلما يقول له أنت ملك من السماء يضحك في سر من عارف نفسه ولما يقول له أنت شيطان برد يضحك في سر لا أنا مش شيطان مهما كان فيه غلطاته ثم هو متوازن فشخصيته سوية لو المديح زاد حتى هم بيصدقوش لو عارف نفس ولو النقد زاد حتى ما بيتهزش لأنه عارف انه مش في محله أما الشخصيات اللي مش سوية يمشي بقى مع الموق هيرودس مثلا كان شخصية مش سوية غم عليه قالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان مبسط إبخير بقى تحت إله إيه ضربه ملاك الرب والدود بقى بعياك في جس وريني شطرتك يا إله إنه واحد زي في الرسول مع العظم اللي كان فيها والإنجازات يقول أنا ما أنا بل نعمة الله كأنه لفقتي ظهر لي أنا أصغر جميع الرسل أنا الصغير أنا آخر واحد كلهم قبلي في المسيح رحت لهم أعرض عليهم الإيمان اللي ببشر به طيب يا أنت بتعمل معجزات أكتر منهم أنت فتحت بلاد أكتر منهم ده أنت كاتب نص العهد الجديد ده منهم الناس ما كتبتش ليس مهم بس أنا عارف نفسي محدش يقول لي أنا وحش وضايع ومش نافع ومحدش يقول لي أنت أعظم واحد في الدنيا لا هفدق بي ولا هفدق بي يبقى الشخصية السوية فاهم نفسي التواضع مش معنى أنك تقول ما عنديش ولا حاجة عيد لك أم لربنا ادهو لك وديته فيه ما ربنا مديلك لك كتير قوي. كيف تنكرها وانت لو انكرت هذا تواضع ليس تواضع وصغر نفس لو أنت عارف نفسك تقول نعمة ربنا داني ذكاء نعمة ربنا داني نجاح نعمة ربنا داني شخصية محبوبة نعمة ربنا داني عيلة كويسة نعمة ربنا إنما عارف بعصاتي أنا العصبي أنا مش منظم أنا أنامي شوية أنا بخاف من كذا أنا positive negative وعارف دي ودي وشايف قدام عينه بالعينتين عندي شايفا الصح لا عندي شايفا الغلط عشان لما يجي الشيطان يقول له انت مش نافع يقول له بص ربنا مديني حاجات حلوة ما يجي الشيطان يrandn عليه يقول له انت ما حصلتش يقول له بص كل البلاوي دي فيه فأنا ما علي أنا عارف كويس ان أنا إنسان ضعيف وربنا قادمه كده وهيكبرني على كده وهيدخلني السما على كده هذه بقى الشخصيه السويه اللي لا تضرب فوق ولا تضرب تحت انت عارف نفسك ولا تسأل نفسك، تسأل الناس، تسأل ربنا. إذا عشان تعرف نفسك تلاقي الشخصية السيئة لازم يقعد شوية مع نفسه على فكرة الخلوة اللي بتعملوها دي. الناس الأسوية حتى غير الروحيين يعتقدوا جدا في الخلوة. أنا منفاج سمعت مرة حديث لشاعر محترم قوي كان اسمه أحمد رامي زمان. لو الأجمل وقت هو الوقت اللي بقضي لوحدي مع نفسي كشخصية رائعة لكن هو متزن شخصية ثوية بس بتكلم في راحة دينية دلوقت بس بتكلم في ناحية شخصية يقعد مع نفسه كل يوم أو كل فترة مصاحب نفسه مش بيكره نفسه ولا بيمجد في نفسه إنما بحب نفسه صح مش حاجة غلط تسأل نفسك تقعد مع نفسك وعندما تسأل تقعد مع الناس لما حد يقول لك كلمة لو مديح اقبلها بسك شكر أشكر ربنا ولو نقد خد منه لحتة الصح وتعلم فيها ايه الشخصية السوية تيجي تمجدها تلاقيه في سامة هادية يشكرك بأدب لكن في سر يقول أشكرك يا رب أشكرك عن النعمة لانت خليت الناس يشوفوا لي حاجة عجلة انما الابتسامة بسيطة يشكرك على الاتراء اللي انت تعمل ولو قالوا له نقد مش يصده ويرده ويتخده لا لا يسمع يسمع يقول لك معك حق في كذا بس بصراحة النقطة دي انت ظلمني فيها ويقول لك سبب ليه شخصية سوي ما تهزش من النقد ما وقعش من طوله ما دمو ما ضل نتشوف وشو لا انت معك حق أنا فألم أنت عايز في هذه الحتة دي. أنا فألم غلطت في دي. بس لكن أنت زودتها في هذه دي، أنا عاوز أن أقول لك هذه الحتة دي لا أنت قررتني غلط وأنت قلت عليها كلمة زيادة وبهدوء وبالتضاع يبقى ما توازن لكده قوي فلكده قوي يعني طبعا إفأل الله أكثر حد في الدنيا يفهمك نفسك ربك الإنجيل قدم بيشارك الواحد فيما ويطلعه مليان خطايا قد ما بيعلب إنتنا لدرجة أعلى من الملايك في نفس الإنجليز ربنا يشوفك أغلى حاجة في الدنيا ويقول لك الحقيقة الخطيئة مشوهك تمام تقدر رب ازاي دي و هي كده هي السوية كده الشخصية السوية كده تعرف انها غالية جدا عند ربنا وفيها صورة الله ومثاله وفي نفس الوقت مليئة بعفوات وخطايا يعني تبقى ألم من التراب اللي ماشي عليه بسبب الخطايا بس الاثنين مجتمعين عشان ما يجيبوش جأس هؤلاء يجيبوه كبرياء أنا سوداء وجميل مثلا في معرفة الذات لازم تبقى عارف مثلا في المزايا اللي عندك لو قلت لا لا لا مزايا لا علموني لا بلاش المزايا تبكي في بلاش مناش اللي تبكي في كبرياء طب والوزنات ما جاءت السئل عليها انت لازم تعرفها لان دي لو ما تدرت جميع هيسألك ده فانت علي فانت لما تعرف انك عندك ميزة انك مثلا شخصية كنائية ربي في مدينك كثير فانك اكتماعات انت هتجب لنا ناس كتير قوي هيبقى لسانك الشلو ده صياب جميل لناس كثيرة محتاجة تدخل الكنيسة طب دي وزنة انت شخصية هادية ومش اكتماعية برضو وزنة ليه في ناس تفتح قوي للهادي تفتح قلبها طلب أنت تبقى أستاذ عمل فرد، تشتغل عن نفوس المقصورة دي، تسندها تماماً. لازم تعرف الميزة اللي فيك مفيش ما فيش حاجة ثانية ما ميزة. تبقى دفنت الوزن في المنديل. وصاد المزايا اعرف العيوب طبعا في عيوب ولو قلت ما عيوب تبقى مش شايف حق. تبقى شخصية مش سوية. لو افترضت انك انت ما فيكش عيوب تبقى شخصية مش سوية. ولو افترضت انك ما فيكش مزايا تبقى شخصية مش سوية. الطموحات ليك أماله لا لازم عشان شخصية سوية يبقى لك أحلامك وماش لو ما فيش أحلام تما في حاجة غلط في تركبته وصابها في إحباطات وياكل أي شخصية سوية عارف الإحباطات اللي عدت عليه الفياليورز الفشل الجزئي يعني اللي في حياته لكن كمان عارف الإنجازات اللي في حياته شايف دي وشايف دي فطبعا تيجي ام تقول لي ايه انا فاشله لا عرفت ارضع عيالي ولا عرفت اسعد جوزي هقول دخلنا في الايه شمال قوي انا استنجد بس جوزك عايش معاكي ولا لا هو طبعا عايش معاكي طب خلاص فينا في ستات طفشوا جوزهم كتر خيرك على قد لسه الراجل عايش معاكي يبقى مش فيلر ولا حاجه طب العيال اتمنه ولا لسه؟ خديها، اتمن ايه يا بونا بس بقى بتصر في الكنيسه وخدامه زي الفل، لو ميسيليا اللي بتتكلمي عليه، فاصل ايه اللي بتتكلمي عليه؟, بتتكلم عليه؟ هي بصه من من زاويه معدنه كان نفسها عيالها يبقوا يبقوا لسه ما بقوش في عيني بقى ايه؟ حاسه انها مش ناقصه حاجه، لا بالراحه شويه لا ده انت زي الفل، انما زي الفل مش معناها مش ناقصه، لا ناقصه حاجات كتير وفي بعضات لسه كانشكري ربنا في إنجازات، شكر ربنا أن العائل بخير والبيت بخير والدنيا مش، فلما الواحد يشوف دي يشوف دي شخصية سوي، أنما لو شاف واحدة بس تطلع شخصيته مش مرتاح، ولازم يبان على طول بقى، يبان إجراسن عنف، يبان نقد مستمر، يبان تطرف حتى في الحياة الروحية، يبان عنف في التعامل مع أولاده أو مع المخدومين حتى مش متجبر. دي لانه هو مش شايف الحقيقه صح الامكانيات الصدمات الخبرات السقطات الميزات العيوب باب اكسبيرينس خبرات حلوه وحشه خبرات حلوة طبعا كل واحد فينا اتعرض لحاجات ثانيه في خبرات حلوة في وفي خبرات سودا طوعا ما فيش واحد في اللي قاعدين ما عندوش حاجات عادي هو تبقى دي عارف دي, وعارف دي. وما تقفش عند واحدة فيهم وما تتصمّر لأنك قائفت عند خضرة في يوم من الأيام الدول مش كل الناس سقفت له يفضل عايش في الحلم ده أحلام يقضى دواه شخصية متطرفة مش سوي خلاص عدته حلم في الريكورد بتاعك لكن ما تقفش عنده ده في واحد يفضل طول عمره تفاكر انك ستتباقش <تصفيق> طلع في الكنيسة وسقفوه له ودوله مدالي وهو دلوقتي خمسين سنة ما عملش حاجة تاني في حياته غير كده وفي واحد تاني عنده يوم أخبر في حياته مش راضي ينساه عند الولاد مذكو في المدرسة بدوله علقة سخنة وهو مش نفيها ومش عارف يطلع برها لا دا ثوي ولا دا ثوي. ايوه دي خضرة مزعجة ودي خضرة مفرحة بس دا ريكورد رصيد positive negative ولازم تبقى شايفه كده مع بعض عشان تطلع سوي تطلع مرتاح ما توقفش عند واحدة منهم أبد بالعكس انت يمكن بعد الشهر هتشوف انك لازم تتخطى النجاتف يعني تعمل ديليت لبعض الحاجات تشيل من رصيدك حاجات عشان تقدر تعيش لان ممكن يكون عندك غلطة قذت شخص عندك احساس بالذنب مزعج لو سيطر عليك هتفضل طول عمرك شخصية متطرش ردنا سامحة كثيرا سامح نفسك بقى سامح نفسك يعني شلها من الرصيد شلها من الرصيد خلاص قال لي مرة شاب بيقول لي أما في علاج أبويا أبويا مات مش أدرى سامح نفسي بقى لسنين يا حبيبي أنت كنت قصي الطموح وتبوك قال لي لا قلت له خلاص قلت له رب سامحني قال لي ما بقولش كده بقى لي خمس سنين ما بقولش غير كده قلت له ربنا من أول مرة سامحك أنت تفضل في العذاب على طول ما تعيش انت شخصيا مش سوية كده لانك وقفت عند المرحلة دي وتسمرت مش عارف اطلع منها لانما ربنا سمحك ساقش نفسك لأن ما كنت استقصد فعلا مكانش يقصد يحب أبوك وطبع ممكن يدخل عنصر مبلغة فهنا اعرف النجاتف واعرف الفوزيتيف واشوف الدنيا هي. معرفة الذات تدخلنا على وقيمة كلمة مهمة قوي عشان تبقى شخصية سويه لازم تفهم قيمة نفسك والقيمة عند الناس للاسف بتاخد عنصر ما له اقوله ده يا القيمه دي علم يا القيمه دي علاقات يا القيمه دي جمال يا القيمه دي فلوس يا القيمه دي كلام وكل ده كلام فارغ يعني لو في واحد قيمته قيمه البدله اللي لابسها في اللي راكدها في العيال الكدشي اللي في رجله دي إنته هو حاسس بكده في واحد إنته في الكرسي اللي قاعد عليه يحط كده مش عارف الأستاذ مش عارف ايه يحطه على مكتبه ضخمة كده عشان لعد خفلاته اليوم هي دي إنته أنا رئيس مجلس قدارة مش عارف هي دي إنته في واحد تاني إنته رصيد البنك كل يوم يجي لورقة من البنك ستيمنت يبص على الرقم هو عارف وحافظه أنما لازم يبص عليه ليه أصدقيبس جيلوا إيمة يعني إذا كان سفر دول كلها أصفار كلها أصفار أنما كان سفر دول هم دول أنت سفر أو كذا سفر بس دي أنت فهمين ذا طبعا كل الناس دي شخصين مش سويه ليه لأن إيمة مزيف واحدة جميلة أنت خاصة في شكلها لما تكبر شوية لازم لها اكتئاب ليه مش عاوزة تكبر مش عاوزة تكبر يعني الجمالها يطفي طب وبعدين ما هي أساسا مش متدبطة صح هي من أول الشخصي جمالها ثم والشهر شكله هي هي من الأول مش محصوبة صح فتلاحظوا الإمام دي مهمة جدا الشخص المسيحي ساوي لو هو مسيحي حقيقي لأن إنتوا فين في كلمة أنا ابن ربنا ربنا اللي خلق دنيا دي أبو ينان بس سكلي وحش سكلي حلوة عندي فلوس ما عنديش. أستاذ دكتور فراش في شركه ما تفرقش تفرق ايه مع كلمة ابن الله بقى فلولا حدث ساهم الايمة صح تلاقي شخصيته سوية شخصيته سدقوني بنشوف ناس فؤرة جدا وجهلة شخصيتها سوية وبنشوف ناس علم وفلوس يعني آخر حاجة شخصية رجلسة ليه؟ عشان كلمة الإيمان وبساطة يعني زي كلمة الرضا تلاقي الغالبان دراضي وشاكر ومبتسم للحياة مقبل على الحياة يعرف يتعامل مع كل الناس الثاني اللي عنده فلوس وقلم شهر اللي عارف يعيش يومه والعارف يتحك للدنيا والعارف يتعامل مع الناس واخذين بالكم لأنه ربط أنتو بشوية حاجات فرش إن الشخصية السوية فاهم نفسه من ضمن فهمك لذاتك تفهم أنتك ودي صعب حد يفهمها بر المسيحي. لكن لو نعات مع واحد غير مسيحي هقوله إيه ما قبل الفداء هقوله ربنا اختصك أنت أجمل كائن خلقك ربنا أنت خلقك ربنا عاوز أقولها لو أنت صورة ربنا بزيها ي... في زعل فعلى آله أنت أجمل خلقك الله يقبل لغاية كده فعنين نقص به يعني حتى لغير المسيحي ممكن توصله الإيمة بالمفهوم الروح اللي يح... يقدر يشم نفسه يحس أن يقدر أرفع رأسي وسط الناس مش لأنني عندي فلوس ولا علم لأني إنسان حاجة محترم. ثالث كلمة التوازن في الشخصية السوية. قلنا حاجتين. أول حاجة كانت إيه؟ الهدف واضح. وقلنا هدف كبير وأهداف جزئية. تاني نقطة مهمة في الشخصية السوية فاهم نفسه عارف نفسه. شخصية النقطة الجزء الثالث في الشخصية السوية كلمة مهمة قوي اسمها التوازنات. او التوازن يعني ايه شخصية غير استوية شخصية واخد جنب يا يمين يا شمال الشخصية استوية في النص تعصيل في شعار عند الاباء الرهبان يقول لك الطريق الوسطى خلصت كثيرين لا تيجي كده قوي ولا كده قوي. لا تمشيش يمين قوي ولا شمال قوي اوي تتعمل. يعني ايه احط لك شوية حاجات توازناته عندنا صراع مزمن ما أنا من أكثر الناس اللي حسوا بين الوقت والمطلوب الوقت والبرنامج يعني إيه صراع فعلا عندك كمية وقت قد كده وعاوز تعمل حاجات قد كده ده صراع لو ما عملتش توفيقة دونهم تبقى أنت شخصية غير صراع لو ما ضبطتش دي على دي وفقلت دايما خناء مستمر بين المطلوب والمتاح من الوقت ترى شو خلاص همشي سوي وهمشوف هتيم شو زايد في الأولويات دي هتيك سرعة تاني بين ما يريد الناس وما أريد أنا رغباتهم ورغباتي بس سرعة لازم يحصل توازن ليه هديكم مثال أب داخل بيته العيال بيتسرجو على حاجة بيشبه هو عاود يتفرج على الأخبار لو شخصية مش سوية يعمل ايه يقلب القناة وتوزف العيال ولو شخصية مش سوية ممكن يسيب كل مرة العيال يتفرجوا وهو يكبت, يكبت, يكبت يعني رغبته الطبيعية فيبقى مضغط عصبي لأن كان عنده رغبة طبيعية مش عارف حقا إنما التوازن معناه إيه حاجة يسمى في العلم دلوقتي وين وين وين وين يعني إيه تكسب وكسبني يعني إيه تكسب إحنا الاثنين نكسب إحنا الاثنين بأي طريقة إيه رأيك تتفرجوا ربع ساعة وتقولي أخي الخمس دقائم طب النهاردة عليكم بس بكرة أمل للهي تعملها بأي طريقة لأنك لو تنزلت على طول يمكن يبقى فوق طقتك النفسية فتبقى شخصية مش سوية لأنك وقعتك مشكلة أكبر بقيت عصني واخذين بالكم ولو رضيت نفسك على طول بقيت شخصية أمامية متطرفة بلت لماذا ما إلى وين وين يعني اكسب وكسبني هرضيك وارضي نفس الشي واخذين بالكم لي ده كلام مش روحي أمال فين بقى أعطي أعطي أعطي بس خلي بالكم لا يرتقي فوق ما ينضغي انت تقدر تدي بلا حدود لسه مش قدها دلوقتي ادي وخد شوية خد حتة صغيرة لانك انسان محتاج بسه وماشى وماشى ايه رقيكم ربنا يا سؤاله المجد مرة عبر عن احتياجه للناس ده مش مرة ده مرات طب هو ربنا محتاج حدا من حتى حد. انما كانسان بتجسده هل تلاميذ ايه ممكن تسهروا معايا ما تسيبونيش لوحدي يا رب ده انت معذب نفوس كلها انما عشان يقول لهم ماشي انت مكسور محتاج حد كله خليك معايا تسندني تسندني انا سندك مرات كتيرة بس المره دي خليك معايا يملك توازن هنا شخصية سوية يعني ثاني مشير انا محتاج جدا سوري بقى ويكادر وأنا هطلب من حد يشن علي بالسؤال تتخليك لغاية ما تتيأس من حياتك وتبوز خاص هذا ربنا يسوع له المجد عاتبهم وقال لهم أما قدرتهم أن تظهروا معي ساعة وعداء هذا ربنا يسوع علمنا عندما يغلب فيك أخوكم كله له عاتبه قل له عملت كده هو ده التواجم إنما إغلاف فيها هتامحه بطي مش هقوله مش هقوله ليه كبرياء ايه ما تقولوش ما تقوله بصراحة كلمة دي كذا جرحتني إنما لا أنا ما أعطيتش حد هو لازم يعرف بنافسي عرب بنافسي مش بخبابه وردين بالكوا شخصية مشتوية شخصية مشتوية ببساطة جدا انت يجي تعوش مرة واحدة جاءت قالت لبنا في حاجة ديقتني منك لقيت نفسي ما مقدرش أسيبها جوايا فجاي يقولها لك على طول هو أنت ما جيتش تتعزيني بيه قلت لها نسيت قالت لي بس ريحتيني عجبتني جدا شخصية سوية جدا قالت لي لو سبت نفسي هشيل منك هيصعب علم منك أي عذر هتقوله لي هقبله شوف الشخصية الصعيد بس أنا كان لازم ألومك أنا تزعيش في تتلها مش بعلان أبداً ده أنا مكسوف منك أنا آفر انا فعلا نسيت اخوذين بالكم، لكم وحفيت ان انا قداني شخصية سوية لماذا لستكتر التعاتب ابونا وخافت على نفسها تشيل من ابونا وعندها براح لمسيتها اي عوض خأداله فاني ازاي ما عندهش مسكين اي زارسه هيقوله خلاص وغيره هي طلعت الكلمتين والدنيا نشيت شخصية سوية ما تريد ما يريد الاخرين توازن اخر بين الثقة بالنفس والتواضع. برضو في ناس بتتلخبط بالحب دي. في ناس بتخلط بين التواضع وصغر النفس وتخلط بين الثقة بالنفس والكبرياء لا. الشخصية السوية يكتنع فيها الثقة بالنفس والتواضع عشان تبقى شخص شخصية سوية. يحكوا عن بستر العالم يقوله هو داخل ياخد جائزة نوبل كان عبز قم. وكان عالم من تلاميذه مثنده فأول ما دخل على القاعة اللي يختفلوا بيها كل العلماء اللي موجودين وقفوا وابتدوا يسقفوا هو راجل عجوز بصص في الأرض فمايل على العالم يا تلميذه قال له ظهر الوزير جيه هو بالطبع ما خادش مش باله من الكلام ده ليه هو خالص ما داش في باله ما داش في باله فمن نزي كلها وقفت بقى على من الأسماء بقى العالمية المحترمة بتأسف لعالم عظيم، إنما هو من اتباعه مش شبانة. تصور إن رئيس بلد إنه وزير جه، فهو مش واخد على كده ومش مزجول بكده ثقة بالنفس مت في نفس الوقت ربنا سؤله كل المدر للمسألة على كل حاجة. طبعا ثقة بالنفس وتوابع جيدة كده. دي ما تلغيز دي أبدا بالعكس الكبرياء وصغر النفس تمان يمشوا مع بعض تبقى عندك في لحظة مش طايق روحك وفي لحظة جاءت نفسك أحسن واحد انت نفسك يا عمرو نفكشي ده انت لسا بايح بتقول انا مش نفع في حاج وما هذا بايح حسن حاج نستخدم نفسك خالي الواحد عارف ان ربنا بيستخدمه، اشتغل بيه وربنا نجيله كتير، وفرحان بنفسه دي عن نفسه في نفس الوقت عارف انه ضعيف جدا وعارش ان هو من الغيغة بنا ولا حاجة هو بالتوازن إنما بربنا كل حاجة هذه الثقة بالنفس والتوازن يجتمع مع بعض الله شخصية سوية توازن بين الصورة من الخارج والصورة من الداخل عجبني اي قول عارفه عن أب روشي راهض ناسك جم ناس من البلد عايزين يأخذوا بركته فكان نايم فتلميذه قال لهم أبويا مشغول فهو سمع ومشيهم لكن فتلميذه لم يرده يقول ماهي نايم أصلي يعني ده أبونا الناسك القديس يعني قال له تعالى هم انت مو قلت لهم نايم ليه قال له أصلي فسف قال له بص يا ابن اللي يسأل عليه أكون باكل تقول له بأكل أكون بصلي تقول له بيصلي أكون نايم تقول له نايم لأن احنا ما يهمناش رأي الناس تسهمين التعليم الحق يعني هو مش بيتجمل لا لا خالص نايم اي يعني منه نايم طبعا نايم تعبانو نايم يخزين بالكم حاجة حلو خالص لأنه هو جوه وبرا متصلحين مش اخصيا اللي شخصيته مشتوية جوه وبره متخنئين جوه منظر وبره منظر ثاني ده شخصيته مشتوية اللي بيتجمل زيادة شخصيته مشتوية صور يعني لما بنت بنت ملونة زيادة مبهرجة زيادة على طول بنعرف ان نفسيتها تعبانة وشخصيتها مش مرتاح لما بنت بنت مكياج خفيف قوي وشكلها هادي وشكلها هادي كده يعني مش بتدور على جمال صناعي مش بتدور بنعرف ان شخصيتها أقرب للسوائل لأنها مش بتحاول تستمع حاجة إنما دي مشكلة في مجتمعاتنا انه جوه غير برش يا ترى الناس سيفات جوه غير برش عشان كده كل ما في جوه نظيف كل ما كدت شخصيته هي تعودوا مع خدافة الباب ربنا يديله الصحة والعمر فعلا شخصية سوية جدا يضحك ويضحك من قلبه وما يعملش اي اعتبار بمين موجود ويدحك بالاطفال ويحكي على سجيته بتلقائيته لانه جوه جوه نقي وبره نقي ويقول اجابات بصفاته وبتلقائية تحس انك قدام واحد شفاة إنما إحنا نتجمس ونا ونغطي ونحط كلام كبير وأوائل كثيرة. طب لا أنقياء نقي من برا ذي جو. توازن آخر في الشخصية الثورية بين الكلام والأعمال. الشخصية الثورية تقول ما تعمل وتعمل ما تقول. شخصية غير ثورية لا الكلام فوادي والأعمال فوادي. اظن دي مشهورة اوه في الكتاب المقدس عن الفريسيين والمرائين ومفتاقه كل ما كنت سخصية سوية كل ما كنت بتقول اللي بتعمله بتعمل اللي بتقوله بتنادي بالنظام انت اول واحد منظم بتنادي بالحق انت اول واحد حقاني بتعلم التواضع انت فوق ما ومش بتكلم في الروحيات بس في كل حاجة سخصية سوية زي ما جوا برا كمان الكلام والأكشنز متفقين مع بعض. الشخصية الثورية عندها توازن بين المديح والنقد، لما تنبح تنبسط وتشكر، ولما تنقد تستمع وتتعلم. لا داعي يضربها فوق ولا داعي تحت. وبعدين على رأي أحد القديسين يقول إيه لما يمدحوا لما كثير، خليها تشير شوية. من المديح اللي جه بدون حق يعني في واحد قال له يا أبي أما لا أحتمل النقد أو الإهانة حين تكون بغير حق قال له يا ابني كم مرة مدحت بغير حق تفهمنا كم مرة ما شكرت فيك بمبلغة تزعل ليه بقى لما يجوك كلمتين شفين بمبلغة خليهم يشيلوا جوية من الرصيد الإنسان الثوي ما ينزعكش لا من دي ولا من دي ومال. الإنسان الثوي عنده توازن بين الوعود والالتزامات يعني إيه اللي يوعد كتير قوي مش سوي لأنه هيوع في كلام غير خالص اللي بيعمله يحاول يوعد بقدر الإمكان بما يستطيع أن يلتزم دي كلامه صريح مصادره في ناس كده تحس كلمتها واحدة تبقى عشمان فيه قوي يقول لك بص معلش انا مش هقدر اعمل اللي بتعمل فيعتذر بقى ده وتبقى عمال تزنها يقول لك مش هقدر اوعدك انما ما اصلها الحاجه اني اوعدك وخضر ايه ما قال كلمته انما هو مش هيقبلها على نفسه انه يقول كلام هو مش هقدر يعمله او مش ناوي يعمله التوازن في الشخصية الثوية بين الحياة اجتماعية والحياة الشخصية. بعض الشخصيات الثوية لها علاقات مع الخارج ولاها علاقات مع الداخل يعني في شخص كل حياته مع الناس. ما درش يعوض واحد عبده. ماشخاصين مش وفي شخصية ما يعرفش يعوض مع حد. يعرفش يعوض غير مع الناس. برضو شخصية مش طبيعي. في وقت اجتماعي لازم تعامل لازم تتكلم لكن ما تبىش حياته كلها كده عنده توازن عنده وقت يهرب لنفسه عنده وقت يفرمل زي ندخل بقى على بند جديد بند اسمه الأولويات عشان الواحد يبقى شخصيته سوية لازم تبقى دي حتى غير الأهداف مش بس الهدف واضح والاهداف الجزئية واضحة انما توزيع الاهداف ده الأهداف دي على برنامجه اليومي والاسبوعي والشهري مترتبة حسب الاولوية والنقطة دي للأسف ناس كتير قوي مننا وقع مطلق بطل وده على طول معناه ان الشخصية هنا مش سوية هدان في الكلام في ناس عايشة بمبدأ ماذا تريد أن تفعل؟ إنما الحقيقة ده ما يجيش أبدا نمرة واحد ده اللي يجي نمرة واحد ماذا يجب أن تفعل؟ فهمين الفرق؟ يعني إيه يعني المطلوب إيه المفروض إيه الأهم إيه وبعدين اللي نفسك نسي كفيه؟ مغزى بالكم؟ أديكم مثال بسيط. قوي دلوقتي دخلنا بعد الأعداد قلنا المفروض هنشتغل وهنصون كلنا الـ12. عشان نمو روحية في هدف من النمو الروحي في تدريب جزئي وانه هنصوم للساعة 12 محدد المعالم ماشي وبعدين في أولويات لو انت تسدنك على هواك قلت لا انا هروح اشرب شاي مش مهم المحاضرة دي هتبقى مشيت بأولوية معكوسة انك قلت انا نفسي في ايه طب حبيبي المفروض ايه وبعد كده نشطة تفسج بقى تفسر بمزاج وتسرب بدل الكوباية كوبايتين امتحور انما ما تجيش واحد لو جات رواح واحد بواضط الترتيب بواضط الهدف يبقى انت شخصية مش سوية لانك ما بتقباش تمشي حسب الترتيب صح انت ماشي حسب المزاج ما في كتير قوي للأسف كده فماذا يجب ولا ماذا تريد دايما ده سؤال مهم او يحبط شخصيتك السوية لو عايز بعاوز ايه غير المفروض والمفروض انت اللي محدده المفروض ده ما حدش فرضه عليك بس انت شايف ان ده مفروض حسب التارجت وحسب الاهداف اللي انت محدده هديكم مثال بسيط عن ترتيب مقنع داخل اليوم الواحد الشغل او المذاكرة ممكن تاخد عشر اتناشر ساعة بمعنى إذا كنت طالب رسالتك الأساسية مذاكرة إذا كنت موظف يبقى رسالتك الأساسية شغل فمن ناحية حجم الوقت يبقى الشغل هيكل أكثر وقت ممكن أكثر حتى من النوم ومن من أي شيء إنما الأهمية يعني الشرس لازم ما يكون الشغل أو المذاكرة أو الحج تبقى أنت مش مرتب الدنيا صح إنما الترتيب الصح قانونك الروحي حتى لو ربع ساحة يبقى هو الأولوية لأن ده اللي يدخل لك الثاني لو اشتغلت وقيت حتى وزير ورحت جهنم إيه إشتطاره؟ ضع منك الهدف فالأولوية القانون يعني البرنامج يعني الاتفاق اللي مع ربنا ينجيه الوصلا وخلوة وتظهر شكله إيه وحجمه إيه ده يبقى نمر واحد واحد مش كمية وقت واحد. واحد أهمية فهميني الفرق انا مش بتكلم ان القانون الروح هيكخده بعشر ساعات لا خالص انما من ناحية الأهمية أو او اول في ذهنك هو ده عشان كده اللي يبتدي يومه يتسرق منه الصلاة الصبح يبقى فيه حتى غلط في تركيز للأثر كلنا فيما ببعض ده يبقى تلهيت في الدنيا وتسرقت في الدنيا بينما نمر واحد راحت منك دخلت على اثنين تلاتة بشخصية مش سوي انت راجل بتخدم وعارف كويس ان القانون الروحي هو سكة الملكوت مش النجاح في العمل والتفوق في الدراسة من الشغل ده يجي وراه مثلا في الالتزامات في ناس راجل يبقى ناضح جدا في شغله بس داس على مراته وعياله داس عليهم ليه؟ عشان مش مرتب اولوياته صح فتلاقي بيته وقع مراته تعبت نفسيا منه العيال خلاص انفصلوا عنه نفسيا ليه دا كله معينه ناجح جدا في شغل وقال لك لنا بشتغل 16 ساعة ويفتخر بكث الحقيقة يعني انت خسرت حاجة اهم من شغلك ويانا شفنا ناس عملت ملايين وفي الاخر مكتعبة جدا ليه لانه بيتها وقح اغلى حاجة عندهم على الارض على الاهل علاقتها الحميمة باظت منه لانه كانش مرتبها صح. مش معنى كده نمرتك وعيالك هخذ عشر ساعات منك في اليوم لا خالص ممكن تبقى نص ساعة بس النص ساعة دي تيجي وراء القانون الروحي يصير أهمية يبقى إحنا مجبنا نتكلم في كمية وقت نتكلم في أهمية ال- ال- ال-الايتم نفسه البرانشة ثالث حاجة تبقى الوظيفة أو المهمة أو الرسالة إن كنت طالب إن كنت مش استغل طبعا ما تتقاب عليه أجرًا لابد أن تكون أمين فيه. فتيجي هنا. رابع حاجة تيجي الخدمة. أنت وعدت ربنا بالتزان. في واحد بيقول إيه عندي ماتش لا الماتش ده مزاج ما يجيش قبل الخدمة. أتلي إيه كثنان شوية لا النوم الحلوة دي مزاج ما تجيش قبل الخدمة تبقى أنت شخصية مش صحي. لو سبت المزاج يجي قبل اللي هي التعهدات في تعهد أمام الله أنك يبقى هو ملك حياتك في تعهد أمام المجتمع أنك مسؤول عن مراتك وعيالك في تعهد أمام شغلك في تعهد أمام خدمتك تعهدات دي لازم تأتي قبل مزاجك إن كنت لكن بعد كده اللي يحكمك تقول أنا وقفت على النصي وعملت سرفش لغاية الساعة 2 الصبح فما روحتش الأبداء شخصية غير سوي على طول لي لأنه متأق مش مرتب البرنامج هو مش مرتب أولوياته هو زي ما تيجي صرقت على المسرحية قعدت لثلاثة الصبح فتاني يوم ما روحتش خدمتك حتى ما غلط على طول في شخصيتك لي لأنك أنت مش أنت اللي بتسوق أنت متساق الشخصية الثوية هو اللي يسوق حياته ويسوق كمان مسؤولياته وطبق بقى شغله ولا بيته ولا خدمته ففي جي الهويات أو المزاجات في آخر حاجة في علم الناس أو في العلم الحياة يعني يرتبوها الطريقة لطيفة يقول لك إيه تعرف الشخصية الثوية من كلمتين وهو بيرتب ما هو عاجل وما هو مهم في امور مستعجلة وفي امور مهمة وفي امور مستعجلة مش مهمة وفي امور مهمة مش مستعجلة وفي امور لا هي مهمه ولا هي مستعجله ماشي تعالوا ندي امثله عشان يبان الكلام في امر مستعجل ومهم مثلا عندك امتحان بعد أسبوع ده امر مستعجل ومهم ماشي انما في فتحه بعد شهر رحلة محتاجة شوية ترتيبات لا لها مستعجلة وبصراحة مش مهمة أوش لأنها مجرد فتحة بعد شهر هتحتاج منك اتزامات لو واحد قعد في الأسبوع اللي فاضول على المتحان يرتب للرحلة اللي بعد شهر يبقى ايه؟ شخصير غير تفعله؟ قلب الموازين يا حبيبي ذاكر هذا ده وخليك في المهم والمستعجل بعد كده في حاجات مهمة بس مش مستعجلة في حاجات مستعجلة بس أقل لأهمين هنا بقى يجي الترتيب أفضل ترتيب هو أن المهم المستعجل أو الحاجة وبعدين اللي مش مهم ومستعجل أو مهم ومش مستعجل ساعات دولة تبادل الأدوار يعني دي حسب درجة الأهمية يعني ورق مجاملة شخص عيان بس بقاله عيان وهيقعد عيان مش مستعجل قوي انك تعمل الزيارة النهاردة بس مهمة فلو ما تعملتش النهاردة تتعمل بكر تتعمل بعض بكر لانها حاجة مهمة بس مش مستعجلة لكن انا لو كاهن عندي عيان لازم اناوله ليموت يموت لا جي مهمة ومستعجلة حتى لو عندي اجتماع هسيبة فهميزة مهمة ومستعجلة فحتى هاجي على اي حاجة اقل اهمية او مش مستعجل ممكن معاه بقدي اعجله اقول للزيارة اقول لهم عليش جات للظروف انا قاسف مش اقدر اجيلكم خلاص مش مستعجل اذا الاولويات تحدد سلامة الشخصية لو انت مرتب الدنيا صح هتلاقي الشخصية سوي طبيعي ده معناه انك انت مجغوش وراك حاجات كثيرة والوقت قليل ومن هنا بيجي المفضلة بانتعمل ايه وتأجل ايه في ناس بقى منك سأسامحوني نمر اربعة نمر واحد دع لطول شخصية مش سوي حتى لو بيخفل نمر اربعة هي اساسه هي اللي بتحركه زي مثلا النوم يجوز انك تنام ست سبع ساعات لكن لما تنام عشر اتناشر ساعة لم استعجلة ولا مهمة بس تشوف جات على ايه على التزامات شغل التزامات مذاكرة التزامات خدمة التزامات صلاة التز... جاءت على كل حاجة مهمة وبعضها حاجات مستعجلة كان والدك عاوزك في مشوار كان في بيارة مهمة مستعجلة كان في فلما تحط نمر 4 نمر 1 تبقى على طيب في حاجة غلطة شخصيتك شخصية غير مدد غير سوي ندخل على بند ثاني اسمه الاحتياجات برد عشان نقول من الشخصية السوية في حاجة جوانا اسمها الاحتياجات يعني ايه انت دلوقتي عندكم احتياج للأكل احتياج طبيعي لو انا اعطت اوعظ فيكم خمس ست ساعات واعط كل بكبال اربعة خمسة وانتم الشخصين على كده هيبقى حاجة فوق فقطك هتتحول الى شخصية غير سوية هتبقى تبعته هتعمل حاجات ممكن مش صحة تعمل ليه؟ لأنه لازم يكون في نوع من الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات. لو ما كانتش مبغطية كحد أدنى لا يمكن تبقى شخصيته عشان قالت تلاحظوا من الجعان قوي لأي حاجة شخصيته مش سوي الجعان قوي للحب ها بتلاقيه يقع مع أول كلمة لأنه شخصي مش سوي الجعان قوي للأمان تلاقي خواف جد لو أي صوت بالوقت يي من مكانه لأنه جعان للأمان اللي جعان قوي لتحقيق الذات تلاقي أي كلمة تذبيع تخليه طير زي البالون وأي كلمة نقد تحطمه ليه لأنه جعان للتذبيع فاهمين فكرة فأي جوع شديد يخلي الواحد شخصيته غير سوية إذا الشخصية السوية عندها منمم من, من الاحتياجات عندها شبع ما حدش يجبع مائة في المائة إلا الجوع المسيح 100% في المية. إنما على الأقل مجبع إلى حد ما في احتياجات الجسدية والنفسية والروحية والاجتماعية ولا حاجة ويقولوا من هنا تظهر الدوافع يعني ايه الجعان تلاقيه عاوز يعمل اي حاجة عشان يأكل شوني ازاي فالدافع للأكل تولد من الحاجة الحافظ بوحدة شديدة جدا جعان الدافع للارتباط ملش عليه جدا عشان الاحتياج فعشان كده الاحتياجات والدوافع والموتور دول ولاد عام لقوم متداخلين في بعض جدا ندي كان مثل الاحتهادات النفسية بالذات الباقي دا يعني مش موضوعنا كلكم كشباب عندكم احتياج شديد للحب بيدام طبعا لو صحابك نسيوك بيصعب عليك جدا وتبقى عصبي وتبقى مش طايق الدنة كلها ليه مش لاقي صحابك محبيبك فتتحول إلى شخصية مش مصبوبت إنما لو أنت شبعان اللي حواليك بيحبوك والديك وأسرتك وإخواتك وصحابك <تصفيق> يعني شبعان ولو جزئيا بتقدر تحتمل الناس بتقدر تأخذ وتدي في الكلام بتقدر شخصية سوية فإذا من احتياج للحب حاجات حاجة احتياجي للانتماء لو جي شخص هنا مالوش انتماءات هيبقى محتاج جيد الناس تتعرض بيك وتحتوي ويشكس انه هو انا عضو في السبورت فيه فرحان انا في فريق وسائل الاضاحة انا خادم مع اسرة المارك حكة الانتماء دي مفيدة جدا لما لوحد جاء مش داخل في اي حاجة من دول ولا في اي حاجة بره وطبين بالكم بيبقى حاسس بالخوف وبعد قلقان بيبقى متضايق لانا ما فيش حاجة مضايقات لا فيه ليه؟ لاني مليش انتماء عاوز يبقى الانتماء فالانتماء يريحني يخليني شخصية سوية أقدر أحترم الناس وتعامل معهم بهجوء ومشخصية غير السوية وبتدان على طول في التعاملات احتياج للأمان مثلا واحد من تخلطه كان دايما فيه مخاوف فقط مثلا حد من الوالدين بدري أوي وبعدين الطرف الثاني مدلوش أمان كثاية وتعرض لصدمات كثيرة قوي في حياته فبيخلي عنده نوع من الخوف الدفين، لأنه مش شبعان بالأمان، فده بيبان على شخصيته، بيخاف من الناس، بيخاف من بكرة، بيخاف من الكلام، بيخاف من التحديات، بيخاف من الحاجات كتير عود. طيب ما إحنا لو شبعناه في الحتة دي، هتظهر في الشخصية، هيبتدي يهبه، ويتدي يتكلم، ويتدي يأخذ خطوة، لأنه شو شبع شوي كل قمة، فوش مناور. احتياج الى الاحترام انا فصلتهم وان كان الاحترام ساعات من داخل كلمة الحب لكن في احتياج لاحترام حاجه طبيعية جوا الانسان تخلي شخصيته سوية لو هو محترم عشان كده لما تخدمه في العشوائيات بتحس ان العيال ساعات بيبقى فيها عنف غير الطبيعي لان الطفل في العشوائيات وفي الكرة للاسف غير محترم مش غير محترم لان هو وحش لا لا مجتمع مش بيشترمه بيتشتم بينادوه بسكينه فلأن الشت دي وجعاه جرحاه فقالى شخصية مش سويه انت تربيت في بيت حد بيطبطب عليك دي دلعك وهو بيناديك بتلاقي اللي, اللي يطمن عليك بالسؤال فقلعت شخصيتك احسن طبعا الكلام ده مفيد جدا في الخدمة مش بس عشان انت شخصيتك تبقى سويه عشان انت عاوز تطلع اولادك شخصية سويه عارف الطفل الشقي المجرم اللي مطلع عينك في الفصل ده لو شبع منك حب واحترام هيتضبط ويطلع شخصية للصول وتعود كل تأثيرات أهله ومجتمعه بس لو انت عرفت تفهم المفتاح هو دعام في إيج الظبط تحقيق الظبط برضا الشاب أو أي شاب أو أي إنسان عنده جوع انه يلاقي نفسه يعمل حاجة لما يعمل حاجة بينبسط طيب لما بيرثم رسمة بيجبها يفرجها لكل الناس هو عاوز ايه عاوز يقول انا هنا انا عملت حاج بالكو بقى, بقى لما يجي واحد من الناس دول يقول له يكرمشها وينيها في الجبالة هو عمل ايه قصر نفسه بالبلاد يقول كده قصر نفسه مش كده مرة في الثانية في الثالثة يطلع مشوه في نفسيته شخصية غير سوي انما لو حد خده في حضنه وططب عليه وقال له برافو انت هتطلع فنان ممكن يطلع فنان فعلا شان الكلمة زي. شوفوا أبدايك تطلع شخصية هادية معتدلة واسقط نفسها لأنها لقت نفسها لقى نفسه في لعظة لقى نفسه في خدمة لقى نفسه في اجتماع لقى نفسه في في انجازات فلما بيلاقي نفسه يبقى شخصية صوية بيفتح لغيره كمان يعني ايه بدل أنا لقيت نفسي تعال انت كمان لقي نفسك إنما لاني مش لاقي نفسي هديك كثير وأنا عاوز أطلع راسي لأوش أنا عاوز أقول أنا هنا إنما لما أنا لاقي نفسي وما له لما كل واحد يحاولي يلاقي نفسي سامين الفكرة يعني حتى الحب مرتبط بالحب طاقة الحب عشان أقدر أحبك لازم أنا كمان أشبع نفسيا عشان أقدر أحبك كل ده مرتبط بالنسيح طبعا الحرية نفس الكلام في واحد يبقى مقيد بعادة راضية العادة دي مربطان من جواه بخطيئة بـ بـ بـ بإدمان بـ حاجة مربطان ترج جواه فهو متأيت متأيت فتلاقي شخصيته مش مرتاح مش سوي إنما عارفين لما يتحرر من الخطايا دي ويجاهد ويقرب من المسيح وتمتع بالغفران تلاقي شخصيته حلوة أو وهج وبسيط ومعتدل في كل حاجة ليه؟ لأنه من جواه تحرر بين أول قصة المجنون الجدريين يقول لك الناس اللي كانت تقرأ منه رأوه جالسا عاقلا عاقلا هذه الشخصية سوي بعد العقل بعد سنين المجنون ده اللي كانت المشكلة كلها تدري منه اللي بيصرخ صبح وليل وبقطع نفسه بالحجارة لما تحرر من الاقون اللي جواه لو قاعد زي جنب المسيح هذه عائل جميل لابس إيه اللي زبطوا كده إنه تحرر الاحتياج إلى النمو يحتياج نفسي إنك إنت تاخد خطوات للأمام في ناس تبقى خمسين سنة ولسه مراهقين عنده احتياج نفسي للنمو ما تلاقش من مرحلة المراهقة للأسف بظروف معينة فتعبان فشخصيته مش سوي تتعامل مع واحد كبير في السن تلاقي شخصيته مش مزبطه خالص كانت بتتعامل مع شاب 13 سن يطلع قوي ينزل قوي وقراء غريبة وصرفات غريبة طب جيه لما كنت 13 ناس تبص ده سن حكم السن طب ده خمس نيسا مش حكم السن اه بس هو مشبعش بالنمو الطبيعي لها طبعا تفسيرات نقطة كمان في الشخصية الثاوية اسمها الحدود الحدود يعني ايه؟ الشخصية الثاوية ليها حدود جواها وبراها لمس يعني ايه؟ الشخص غير الثاوي تلاقيه ما بيعرفش ابدا يحط حدود يعني مثلا انت تفرمل لقصادك وتقول له بس لغاية هنا. لو ما عملتش كده تبقى انت شخصية مش صويت انت تفرمل نفسك وتقول لنفسك بس في هنا لو متعرفش تعمل دي تبقى شخصيا مش صوي همين اديكم مثال بسيط واحد عنده مرض مثلا زي السكر وبعدين يقول لك السمع ضعيف قوي قدام الأكل يعني ايه يعني يقعد يأكل مثلا اثنين كيلو عنب. طب بيطلع المستشفى على طول. ركضين بالكم طب يا حبيبي انت عارف خطورة اللي بيحصل ده ما تقول لنافسك لا؟ طب أنت اللي اتمررت قبل كده من كومة سكر أو من ما بعرفش أقول لنفسي لا في شخصية مش سوية فهميه وأي واحد فينا لازم يعرف يقول لنفسه لا مش عشان المرض ده عشان أمراض روحيها كتير قوي مليانة في الشخصية السوية لازم تعرف تحط الحدود أنت بتعرف تقول لا وخلي بالكو الشخصية السوية تقول لا غير مكانه الشخصية غير السوية كذلك قاله الصغير تقول لأ الحاجة صح ايه دي شطار ما تقول لأ الحاجة صح فديخ غلط وانتو ساي نو مثلا تقول لأ للتجاوزات لقيت صحابك هيعملوا حاجة زيادة تعرف تقول لا يا جماعة أنا مش اشترك معكم ولا هتكمل تقليل كل الناس بتلبس اللبس ده تعرف تقول لا أنا ما لبست اللبس الغريب ده ولا هتعمل زي ما الناس بتعمل. طب عندك الشخصية حتى احنا بنقولها كده ما عندوش شخصية ليه بيعمل زي ما الناس بتعمل. لو شخصية سوية يعرف يقول لا بس فلوس جدا. لا دي مش بتاعتي. الآداب دي مش بتاعتي. اللغة دي مش بتاعتي. الليت هذا مش بتاعي. لا على الطموحات هذه حتى مهمة بعد. ساعات واحد يبقى طيب قوي بيحب ربنا ونفسه يخدم. إن ما نشغل واخده واخده وخذ فمش قادر. يفرمج لا في حاجة غلط لو انت شخصية سوية حتى مع نجاحك في الشغل لازم تشد خط في لحظة وتقول لا كفاية نجاح وكفاية فلوس وكفاية عظمة أنا عزدي عمري ربنا تبتدي تيجي تحط حدود لنفسك ولو ما حطبت الحدود لنفسك تبقى شخصية مش سوية يا ما ناس كان عندها نياب طيبة نياب طيبة يعني ايه كانوا نفسهم يتكررسهم وبعدين العمر خلص من غير تكريسهم كان نفسهم يغربوا من ربنا قوي وبعدين تترقوا سرق يعني إيه؟ السغل والطموح خدهم وهي تشفع قدام ربنا؟ تشفع هو بساطة لو شخصية سوية كان يعرف يقول لا كده كفاية أنا مش لازم أبقى أعظم واحد في الحكة دي أنا أعظم أبقى أعظم في السماء مش أعظم على الأرض الحدود كمان في العلاقات هذي غلطة مشهورة يا جماعة أنا لكم وكلكوا فاحتملوني ساعات لقي بين الخدام والخدمات شخصية غير سوية ما بيعرفش يحط الحدود بينه وبين إخواته البنات أو بينها وبين زميلها الأولاد لا طبعاً إذا بشخصية مش سوية لو مش عارف فين يشد الخط بيقول لا ما حد شعذ الخط ده الطايفي دي خصوصي إذاي خادم يجي خادم أو شد يسألك في حاجة خاصة بك او يقول كلمة زيادة لو انت عرف الحدود فحطي له انت الحدود لانه هو مش مس... متضبط سخصيا مش سوي فالما بيعرفش يحط الحدود في التعاملات اللي بيعرفش يحط الحدود لعاطفته كلمة لطيفة وشخص محرم شخص مش مزبوط شخص غلط يدخل حياتك ولكن كلامه حلم هتعرس تقول لا بدري ولا هتستهويك الكلام تبقى شخصية بس سوي. لو استهواك الكلام اصل كلام شل فمش شخص مش حلو. فيها حدوث بسرعة. لو عاندش حدوث سريعة تبقى أنت في شخصيتك في حاجة غلط. التصرفات، الحدوث في التصرفات، الإغراءات، الأخطاء أهم سؤال في الحتة دي هل بتقدر تقول لنفسك لا؟ <تصفيق> هذه اللي تزين قوة الشخصية. قوة الشخصية مش إنك تمشي لا على دماغ المهام. لا تصدق. بالتعبير اللي قاله سليمان الحكيم لما قال ايه مالك روحه خيره ممن يملك مزيلا اللي شخصيته قوية صحيحة صحيح هو اللي يعرف يقول لنفسه لا. انت يقولها وازاي يقولها هي دي شتار يبقى احنا خدنا خدنا على الاقل خمس مؤت كبار في الشخصية الثوية قلنا الشخصية الثوية لازم يبقى الهدف واضح لازم يبقى فاهم نفسه لازم عنده توازنات لازم الأولويات واضحة لازم احتياجاته مجبعة نسديا لازم عنده شجود واضحة في تعاملاته مع نفسه ومع الآخرين لإلنا كل مجدو كرام الأبد أمين.